بسم الله ربي والسلام على من دنا فتدنى لقائي في اوقات المنتجبين الاضياف واصطفى الخير في من الاصحاب السلام عليكم ايها الاخوه حفظكم الله ورعاكم قبل ان ابدأ اود ان اشير بطريقة خاطفة من الالافة بين الشعر والمناسبات وقص الشعر في دائحة في الابداع لانني ممن يفوضون في بحار هذا الفن و وأقصد بالمناسبات يعني الاحتفالات الدينية والاجتماعية وربما السياحية التي يقيمها المجتمع للاحتفاء بشخصية أو بفكرة أو بثورة أو بمحركة وما إلى ذلك من الأمور المهمة في حياة الأمور والسؤال الان الشعر يكتب للمنافس لوحشها برضا زميلين مقدس او محترم سواء احد محترم او مقدس يجب الكتاب عنه اذا كانت امر كذلك فسيكون هذا الشعر شعرا زائفا متكلفا في ساعاته وتمدداته ليستوعب ما لا يستطيع احتواءه بصدق الشعور ورقه الاحساس حتما تكون النتيجه هكذا وسيكون الشعر خاليا من تفاصيل الوجود وخاليا من حيويه الوجود وهناك تكون العلاقة بين الشعر والمناسبة علاقة سلبية اما اذا كانت المناسبة ملئما حقيقيا للشاعر تشغل مساحات واسعة في حركة تفاعله وفي معاناته كفرد وكفرد في امة وكامة في فرد باعتباره معثرا عن الحظايا كذا ستكون علاقة علاقة ايجادية بل وتلقائية غير السبب بسبب خارجي المقصود وهذا معرف قوله لما قلت مرة انا لا اجبر نفسي ان تقول الشعر قسرا. ان عرضة الشعر ما قيل علم احداث في جفرها. انا لا اكتب شعرا في الدواوين ونفره انما يكتب جرح لم يجد في الصدق صدقه انا لا اعرف شيئا وفؤادي يتضرع ويقول عني اذا قلت ولا احسن ذكره وعلى هذا المنهج اقول هنا ربع الشباب ربع الشباب اغر قلبي مولعا فهو الام اسر الحساد موجع يحري الى ادق الرئام فغاده ليأخذ من ليل العلون كم الزعار اي الفثول اذا رنته خريجة ممشوقة الجمزين يرجع قادع أي القلوب اذا تذنف بالحوى يمنع صبر النفس ان يتوجعه من للذي ملك الذي ملك الوسام والقصبة والوصفدون مراقبا فتبت اغرى نفسي لا ارى حتى احظ بلك الحشا متقطعه قاتل ثني والعدم عندي مشرح فقط التبي اله من ماذا اقو وحس نقضي ينزوي فيصير عند لحاظها متبرعة هي مجتي وصباكتي ومحبتي هيهات ان تخفى وان تتصدع تلك الضفاف على الفراء كأنها صدق به نور الملائك جمع فيه الاسدة لا تقيم بدون خاحث ويجري المغاص وهم ما هل يا احفانا الريفي ما حال العباد كل واحد ترك استحى مقنع اني لا اسال عن انقضاب جيده حتى تكون الى الذريه مكذا ما حالها ما حالكم زوارها ان بينكم من عاش اساله الدعاء إني لا أسأل عن قباب شجدت حتى تكون إلى البرية مفزعة ما حالها ما حالكم ثوارها إن بينكم من عاش نسأله الدعاء ما الجرح ما حال رصافة أهلنا ما حال جسر بالمسجد هل وعاء أليس بطل قنابل أم أنه ما حال للبحث المخيل خاضعا ما حال نخلاء الزبير اهل الفهى يعطي لفت القطع كمرا الياع اللي لا تستشد تقوم وصرحتكم هل النوارض يقوم يطيق جرعه اني لا استشد تقوم وصرحتكم فلن نراضي بهم يطيق جرعه يا بصرة الشام يا بطرة العشاق والهجر الذي منأ الجفون من التشوق أجمع ماذا زال بينكم بدمائه أم هل دفنتم رأسه المتصدع أم هل دى صغاركم أم أنها تقضي الليالي يجوع هل أحضروا في أكفانك ام انه ما كان جرحا نادعا يا هم مليك هل اعت شبابه بتميمة الحسني من ان يسرع فالبعت مسعور الغليل معطش فاذا احتكى فبجا اصاب المطمع يممت ضعن الراحلين يممت ضعن الراحلين لنصركم متشوقا متفرقا متمسها هل صار سناسي فاشتقي واتسلي انا مستذ كل شيء صلاه قصي قد تقلعا خولا الشعر لا يصال خولا الشعر لم يخل متصاحدا إلا لكي احظى بك احتك موضع عطاء الله لي في شراكه لباده مقبوره اذ أنها فوق الامال ي موقعا الخل تنهت خلف حسن صبية وأنا المتيم بالجناد اليافعة أترى تمبر الخل تنهت خلف حسن صبية وأنا المتيم بالجناد اليافعة كربلا يا كربلا جدي شؤال معذب وارى جنونا الاسائل فلقعه وانا الذي عارف الجنون ونقعه في حب مسوى اغطفوك فامدع يا سبنا اجدي سؤال فعذب وارى جنونا الاسائل فلقعه وانا الذي عرف الجنون ونقعه في حب مسوى دصفو في سابتا ترى تمر على الحسين سكينه الدرات تمر على الحسين سكينه وقد كل محترف الشحامه في جهاد من يوم حمل السبيحه بعرسه لليان قامن العراق يشاء ويسي يذموه ويصطب اخته ليكتل فينا شائرا او مرجع صدر العراق سل العراق صدر العراق سل الجبال معلمه ان لم تكن ادنى وكان الارفع صدر العراق سل الفجاج بفكره ان لم تكن لاحظ وكان الاوسع صدر العراق سل الرياح بعزمه اين لم يكن عند الفغاة ذعافا صدر الراقي سل النشيء بلطبه اين يكن منه اراق وارواح صدر الراقي سل مغياح بعدمه اين لم يكن عند الفغاة ذعاذع صدر الراقي سل النشيء بلطبه اين يكن منه اربط وارواح فتر العراق سلح عراق بفقته ان لم يكن حزنا لفيما ضائع جاءوا به في خرقة وبليلة قد ايخظ الاسلام فيها مفزعة رغم على ذاك السمال فؤاده فلقد بلي من فقته وتمزع ومشا ولا هم العشق خلف سريحي فالأكثر لا يغني البحث حتى اشيعا سواء نقول هذا الإله مشيع وخلف طيب الانبهاء إذ شئت أن تبكي فأم متبسما وإن شئت أن تقسم فأم متكيا إذا شئت فقم متبسما وان شئت ان تبسم فقم متفجعا فوالله لا ادري واني فوالله لا ادري والشعر يحافر ايجيك حظا ام يصدق اجبع اذا قلت طالت دمع انت ارقتني وقد كنت ابغي ان يجبت ويلنع طب انت الفدا فخا اريد بصدرها وأراه لما قيل ذلاً لا جاء فبنت الفداء فخراً أريد بصبرها وأراه لما قيل ذلاً لا جاءني مطمع في أن أطوف بلاءها لولا الحياة لما اتركت المطمع كل الخدور أقل مما نابها أنا لا أقول فقط أغير السابع فدام يا صنم تأله فدام يا صنم تأله بل أرى إبليس في على العراق ترقب وإبليس مني غاضب إذ أنني شبكته بك فتثت في روانها فقل وشيطان البرية غاضب من اسمه إذ كان من كل أقدس اشرا اجراحهه تضيف كل شهر وقد اكتباح طوا من ومراره من يوم ان ملك الجراح ولم يذل وادي السواد مثله متفرقا والشرذ يجع بعضه متفرقا فيشير في افكاره متجمعا طلبا اسن اسلا ادن فكاء سجع ت ولست ساجعا رجلا على طيب الحمامة حاقد واراه من كل طفوله ساجعا دخل الكويت دخل الكويت وكان يرضع كتفها فانا نوجده فاظل مرضع احمدك يفني الجيوش لمن اشار فبنا لها بما تنا ولا مصرع عجب تصاريخ الزمان وربكم من حيث نام الظالمون لهم وعى عجب تصاريخ الزمان وربكم من حيث نام الظالمون لهم وعى فسعوا إلى حد السلام بحربهم فنجت سلام وكيتهم لهم سعى وإذا تمهيبوا وإذا المهيم تحوطه أحسابه تبغي يديه إلى القصاص لتقطعه وتسارعه لتزيحه عن عرشه لكن شعبتت بسانا أسرعه شوق المرابضه فتاره غاضبا وليس ينهض غاضبا لو ألبعه باقت مخارجه فلج بعجله تم الخياط فصار باقا والشعب لو طلب النجوم بفلكها لا تنفروه وصدقوه بمدعه طاقت مخارجه فلج في عجله سمع الخياط فطار دابا واشعه والشعب لو طلب النجوم بفلكها لا تنفروه وصدقوه بمدعه من نقمة الجبار نقمة صدره حادث على شرع الكتاب اطلع وطن الطفولة وطن الطفولة عينه وفؤاده فاندع حيونه والفؤاد لينسعه حب العدالة في مواقع عبث سجولكم هباغ قمعكم اي هذا امر الله ان يتراجع حب العدالة ربكم ارساله يا ظالحين مع الجبال مواقع عبث سجودكم هباغ قمعكم هي هذا امر الله ان يتراجع والشعب من نبت الصحاري فضعه لو زدته ضمع يجيد ترعرع بل كلما اظلمتم افاقه يستاد للصوت الذي بعينك تقلعا ستراه يصنع بالعظام سروجا وبها يصب دماءه كي تقطع الشبكته وكلما نظر الخلاص الداج من اتمسواى أطراحه تضنيه الخطوب وأن يكن جلافي قبب الطهارة ما قبب جاءت الملائكه هيفه ويذيق ابن العوره شيش مدفع تهابه <تصفيق> تحادث الملائكه هيفه ويذيق ابن العورهين مدفعا بالام ترما باستهاني نعوش قرم حتى تشطط عن نبيي وترجع بالام ترما باستهانة نحوشكم حتى تشطط عن النبي وترجع واليوم ترمى بالله في قبابكم امازال مروان بحاشموك العرب ترمى باستهانة نحوشكم حتى تشطط عن النبي وترجع واليوم ترمى بالله في قبابكم امازال مروان يعائش ام وقع ذات شكو فان عائش امنا وامامه الحدين مذهب من وقع لا انه ضرب الامور بحكم لما راى سلطانه متداعه ديريه او مليه هي امه منها شبر من حسب امر رضا ان يسكع امريه علوية هي شيعة اذ سيطاده يا سيدي يا هاامل يا لؤلؤ وعدت فطعنا مبا وزمانه احتجنا حتى كي نقطع القلب قلب والصراخ انصاحد هذا الخليج لنفني ما ننحن مح القلب قلب والصراخ انصاحد هذا الخليج لنفني ما ننحن طاع والسلام عليكم ورحمه